الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجوه إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجوه وهاجت شجوني وعم الظلام وأضغت بأرجاء قلم السمو وآتت شجوني وعم الظلام وأضنت بأرجاء قلبي السموم هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم وأبدى صلاتي بصوت نحيب فيذرف دمعي بحب كتوب أحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم وأبدأ صلاتي بصوت النحيب فيدريف دمعي بحب كتوم وأركع وأحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم. أناجف فيسمعون نجاتي جات وأشد فيه تزق القلب الروح فتشدو بروح تراني موجدا وأشعر أنني وطأت النجوم إذا, القلب ظلم إذا ما القلب ضلم الجمهور الروح وعما الظلام وأضمت بأرجاء قلب السمور وهاتت شجوني وعما الظلام وأضمت بأرجاء قلب السمور أرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي امر عليكم واسجد وفي مقلتي حنين الى الله والشوق يكوي القلوب فادعوا دعاءا من القلب يحوي قضعا وعشقا فيجلي الغموم واسجد وفي مقلتي يا حنين إلى الله والشوق يكوي القلوب فادع دعاء ان من القلب يحوي